البشير النذير والفراج المنير خير من تطرع إلى الله تعالى في السراء والضراء وأرشدنا إلى خالف الدعاء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين يتطرعون إلى ربهم في سائر الأوقات ويسارعون إليه في الخيرات أما بعد أيها الإخوة المؤمنون فؤادك قد من زبر الحديد ودمعك في المصائبك الجليد أتعقل ما هدك به الرجايا وتبصر ما جنته يد اليهودي وتطرب والدماء هناك سالت وروت كل رابية وبيدي يعيث في امتي قدلا واسرا ويهزك عرضها نكل القرود في عقب غزة في العراء تطيح تكلا فترجم بالقبائف والرعود وأشلاء مبعثرة لقوم يزين جباههم أثر السجود وأطفال الحصار قضوا سراعا صحايا كل كاذبة الوعود مجازر ضجة الفنوات منها وشاب لهن ناصية الوليد إلى ما نظل نرتقب المآسي إلى ما نظل نرتقب المآسي وننظر للفواجع من بعيد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 وخيانتهم وعداوتهم للمسلمين أمر لا يختلف فيه عاقلان تواترت به نصوص الكتاب والسنة قال الله جل في علاه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال جل وعلا ما يؤذر الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وقال الله وعلا لا يألونكم خبالا ودوا عن عنتم قد بدت البغضاء من أفوانهم وما تخفي صدورهم أكبر ومن قرأ القرآن عرف ذلك ومن نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتأمل في سيرته عرف أن العدو الحقيقي هم اليهود. الذين, الذين كابدوا وعملوا على حربه وهو في مكة قبل أن يهاجر إليهم ثم حاربوه صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم لا زالوا بأصحابه بعد ذلك في خنافة الخلفاء الأربعة لا يعملون لدحر الإسلام وقتل المسلمين لن أتحدث اليوم عن واقع اليهود معنا وقد رأيتم وسمعتم ما فيه الكفاية وحسبكم أنه قتل ويقتل ويجرح خلال هذا الأسبوع في كل أربع دقائق مسلم أو مسلمة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 وحسن جواب الآخرة والله يحب المحسنين أيها الشرفاء إن تاريخ العالم مع فلسطين هو والله يعرفه الجميع تاريخ مليء بالخيانات والمؤامرات تعمل اليوم من الذي يحمي اليهود في فلسطين من الذي يمنع المجاهدين من الوصول إليها من الذي يمنع دخول السلاح للمجاهدين أين دور ما يسمى بحزب الله الذي صرق حتى بح صوته بتهديد اليهود واستعراض قواه أين صواريخه وهو يرى المسلمات تدبح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 أين محكمة العزل ولا ولئن, ولئن كان صدام أعدل أعدم لقتله مئة وثمانية وأربعين شخصا فكيف بمن يقتلون ويجرحون شخصا في كل أربع دقائق كفرنا والله بمجلس الأمن وكفرنا بالمنظمات الدولية وكفرنا بما يسمى بالتفاوض السلمي وآمنا بالجهاد في سبيل الله يا رجالات غزة علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا يا رجال في غزة لا تبالوا بأذاعاتنا ولا تسمعونا جاهدوا واضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألون نحن أتباع مجلس الأمن والعجر فخوضوا جهادكم وتركون إننا الهاربون من خدمة الجيش فهاتوا حبالكم واشنقونا نحن موتى لا يملكون ضريحة ويتامى لا يملكون عيون يا رجالات غزة لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤونا نحن إخوانكم فلا تشبهونا نحن أصنامكم فلا تعبدونا نتعاطى المخدر السياسية والقمع ونبني مقابرا وسجونا حررونا من عقدة الخوف بينا واطردوا من رؤوسنا الأفيونا أمطرون بطولة وشموخا وارسلونا من قبحنا ارسلونا عجبا والله ممن يدعون إلى السعايش السلي مع اليهود مع قوم يشهرون السلاح ولا يرقضون في مؤمن إلا ولا ذمة قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ودوا ما يعملون لأجل حربنا ولا يرضيهم عنا إلا, إلا أن نتبع دينهم تعبنا من السجاء اليهودي على موائد الذل والعار وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجع دينكم وصدق صلى الله عليه وسلم في قوله يشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ قال كلا كلا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل وها هي إسرائيل اليوم كما صرحت بعض صحفيهم في صحيفتها آرس اليهودية ذكرت إن إسرائيل اليوم نادي المجتمع الدولي إلى أن يساعدها في دعن بعض المنظمات وبعض الجنود في داخل غزة يتداعون على الأكلة كما يتداع الأكلة على قصعتهم أيها المسلمون إن فلسطين حق لنا لا يسترجع بالاستجداء ولا بالتفاوض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 ستين عاما فبالله عليكم ماذا استفدنا إلا أن ضحك العالم علينا على جبه على جبننا وشفاهتنا إن الصراع بيننا وبين اليهود والنصارى هو صراع عقدي ممتد لأجل العقيدة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن الصراع بيننا وبين اليهودي صراع عقدي ليس صراعا لأجل أرض ولا لأجل قومية ولا عروبة شاء من شاء وأبى من أبى وكل تحليل يقصد الدين عن معركتنا فهو تحليل باطل وهل جر الويلات على قضية فلسطين إلا إخراجها من النطاق الديني إلى النطاق العربي والقومي أيها الشرفاء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 علينا اولا ان ننصر ربنا جل في علاه ان ننصر دينه ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ننصر ديننا بإقامة اقامة الصلاة وانتاء الزكاة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ننصر ديننا ان نطهر اعلامنا من الخبث والخبائث لا تنفجر غيظا إذا نظرت إلى بعض القنوات التي تعرض حال إخواننا وخواتنا فرأيت البيوت المهدمه والمصاحف الممزقة والأشلاع في كل مكان والنساء السكانة والجرحى يملؤون الطرقات والقتلى يحملون على الأكتاب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 يستخدو من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليته والله خبير بما تعملون ايها الشرفاء الانتصار له ثمن الانتصار له ثمن يشرب من دمائنا ويطعم من اموالنا ويأكل اعمارنا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصبح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم إن الفوز الحقيقي هو فوز الدين لا فوز الأشخاص وفي قصة أصحاب الاخدود في سورة البروج قتل الرجال والنساء والأطفال ومع ذلك يقول الله تعالى بعد ذلك ذلك الفوز الكبير فهنيئا لكم أيها المجاهدون في أرض العزة في غزة وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يا أيها المجاهدون لا تلتفثوا للسبزازات المنافقين وإرجاب المرجفين فاصبر إن وعد الله حق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 سنقتلهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله نحن اليوم نرقب النصر وكيف لا نرقب النصر وفي الأمة جموع الشباب تحترق ليصرة الدين وتتشوق للجهاد كيف لا, ننصر لا نرقب النصر وفي أكناف بيت المقدس سلة على الحق منصورين ظاهرين أيها الأحبة الكرام إنه مع هذه الظلمة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 في فلسطين هم الذين ولدوا في الاحتلال وتربطوا أيام الاحتلال وملئت أدمغتهم بثقافة السلام والحوار ومع ذلك لا يزالون يحملون السلاح ويجاهدون ويحملون أرواحهم على أكفهم تختطفها طير المنايا يشرب من دينهم دماؤهم كيف شاء يشرب دينك يشرب دينهم من دمائهم كيف شاء ولا يزال المجاهدون إلى اليوم لهم انتصار في غزة قبل أيام. تعطلت شبكة الاتصالات الخلوية الصهيونية بتأثير صواريخ القسام وتعطلت اجهزة الاندار في عسقلان بتأثير صواريخ القسام مليون يهودي يبيتون في المناجئ هربا من صواريخ المجاهدين اطلقت حماس مئتي صاروخ على اليهود خلال خمسة الايام الماضية وصل مدى بعضها الى 60 كيلومتر وأصابت. واصابت بعض المباني الهامة منها مبنى يتكون من ثمانية طوابق ضرب في بلدة إسدودا الصعف الإسرائيلية تقول معظم سكان بئر السبع فاتوا في المناجئ وعطلوا الدراسة بل مددت إسرائيل الإجازة إلى يوم الثلاثاء خوفاً على الموظفين والطلاب من الصواريخ ونشرت شريدة بديعوت أحارون أن حماس تمكنت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 وأن امتداده إلى أسبوع سيكلفهم ثلاثة مليارات وخمسمئة ألف شيكل، وأنه إن امتد القتال إلى أسبوع، إلى إلى شهر، فإنه سيكلفهم ستة مليارات شيكل، يأخذونها من الضرائب التي يدفعون من التي يدفعها المواطنون الإسرائيليون، وقالت صحيفة بذيعات أهران أيضا إن إسرائيل إلى الآن لم تفلح.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 اللهم وحد كلمتهم اللهم سدد, اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم ارينا عجائب قدرتك في اليهود اللهم لا ترفع لهم رايه اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية اللهم مدق ملكهم وفرق جمعهم وشتت شملهم يا قوي يا عزيز قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي من كل دنب استغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على يحسانه شكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا له، تعظيماً لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وكلانه ومن سار على نهجه واقتفى فأثره جن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الشرفاء لان كانت بشائر النصر مصدقة الوعود الشرعية فإن علينا أن نتفاعل مع هذه القضية بالاستقام على بالاستقامة على منهج الله تعالى والحذر من الفوضى ودعاتها فإن الذين يدعون إلى الفوضى لهم مآرب لن تعود على نصرة إخواننا في غزة بخير لا يخرجنا أحد الحماس عن الانضباط في غمرة الحماس والاندفاع إن الذي يتحمس أكثر من اللازم دون أن ينضبط بالضوابط الشرعية قد يلجأ إلى أمور لا تحمد عقباها كم من مرة مع الأسف استثمر الضغط النفسي للشباب فنجمت عنه أحداث أخرت مسيرتهم إياكم إياكم أن تنجروا إلى الفوضى واسعوا إلى نصرة إخوتكم بما تستطيعون من البذل والدعاء والنصر بالكلمة والاقتراح والتوجيه عبر المنابر المختلفة وليكن لكل منا مشروع ينصر به إخوانا وإن المأمون والله من حكام المسلمين اليوم أن يفوتوا الفرصة على من يسعون لإثارة الفوضى بالنظر في فتح الحدود مع غزة والدعم وفتح المجال للتبرعات فذلك خير من أن تخرج التبرعات أو تجمع بطرق غير منضبطة وربما غير مسؤولة مع مقاطعة اليهودي والمتعاملين مع اليهودي وإن كانوا عرب وليعلموا أن مسؤوليتهم ليعلم حكام المسلمين أن مسؤوليتهم أعظموا والله من مسؤولية سواهم أما أن, أما أن يكون غاية ما يفعلون هو الشجب والاستنكار فهذا لا يجوز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 في كل مكان وزمان أن ندعو لإخواننا فهذا من أقل حقهم علينا أن نقلد في صلواتنا وفي سجودنا وفي قيامنا وفي صيامنا وفي الأوقات التي نتحرى أن يستجد الله تعالى فيها الدعاء. أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم وحد صفهم اللهم سجد رميهم اللهم وحد صفهم اللهم سجد رميهم اللهم كفهم حسد الحاسبين وكيد الكائدين وإقتاد المكفديين اللهم يسر وصول السلاح إليهم اللهم ويسر وصول السلاح إليهم يا قوي ويا عزيز اللهم سكن رعبهم اللهم سكن رعبهم اللهم سكر رعبهم وثبتهم على إيمانهم يا حي يا قيوم اللهم أرنا عجائب قدرتك في اليهود اللهم خالب بين كريمتهم اللهم مسك ملكهم وفرق جمعهم وشكت شملهم اللهم لا تدع لهم طائرة إلا أصفتها ولا تفينة إلا غرقتها ولا جبابه إلا دمرتها يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم أقم في الأمة علم الجهاد اللهم اقن في امه الاسلام على المن جهاد اللهم اقن في امه الاسلام على المن جهاد واجعل قايدهم فيه احطهم اليه واكثرهم طاعة لك يا ذا الجلال والاكرام اللهم وحد امتنا على الخير والهدى اللهم وحد امتنا على الخير والهدى اللهم اقلب الرعبه في قلوب اعدائنا يا قوي يا عزيز اللهم عليك بكل من يشائع اليهود ويناصرهم وعلى رأسهم أمريكا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم استجد ليعلموا أن لنا ربا رب ينصرنا إذا دعونا ويغيثنا إذا استغذناه ويستجيب لنا